اولا ان الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن يستمعون ما أظن كانوا يصدقوا Yeah يَا مُقِلَّ لَكُنْ مِن بَنِيكُمْ وَمَن لَّا يُجِيبْ أولم يرون الله الذي خلق السماء BALA كأن <تصفيق> <متحد> الله الرحمن الرحيم نذيلا Vəlik və əndir كَذٰلِكَ يَعْبُرُ بَرِيبُ مُنَٰتِئَ أَمْ Oh والذين قتلوا في سبيل الله فلن ya yeah. an yeah. وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْطَلُهُمْ وَأَضَلَّهُمُ اللَّهُ أَعْمَى فلم يسير فلم يتيروا في الأرض فينظروا كيف كان والذين كفروا يتمثون ويأكلون كما والين كفر تم تو كلون كمات قلب من قوم ين سي اشتمك من قوم ينتكان لتي ga və alə بغا امضاهم نذر الجن نذين نتي واذا つ mən tanıdım هؤلاء كان الذين قزعوا